والحق يحشد أجناده ويعتد للموقف الفاصل والحق يحشد أجناده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 وعفنا الشهية من المطعمي نبي الهدى قد جفون الكرا وعفنا الشهية من المطعمي نهضنا إلى الله نجل السرا بروعات قرآنه المحكمي نهضنا إلى الله نجل السرا بروعات قرآنه المحكمي ونشهد من دبفا فوق الثرى وتحت السماء عزة المسلمين ونشهد من دب فوق الثرى وتحت السماء عزة المسلمين دعوات الى الحق لسنا لرا له فديه دون بذل الدم دعوات الى الحق لسنا لرا له فديه دون بذل الدم والحق يحشز أجناده ويعتد للموقف الفاصلي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 فأصبحت فينا الأخ المفتدى أخ الكفر إما تبعت الهدى فأصبحت فينا الأخ المفتدى وإما جهلت فنحن الكمات نقاضي إلى الروع من هددا وإما جهلت فنحن الكمات نقاضي إلى الروع من هددا إذن لا أذقنا وضعف, الحياة وضعف الممات ولن تنجدى إذا لا أذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ولن تنجدى فإنا مصول بروح الإله ونقفوا ركابا نبيه الهدى فإنا مصول بروح الإله ونقفوا ركابا نبيه الهدى والحق يحشد أجناده ويعتدد الموت الفاصلي والحق يحشد أجناده ويعتدد للموقف في الفاصلي فصف الجحافل أساده ودبك به دولة الباطل فصفوا الجحافين آساده ودكوا به دولة الباطل إلى النصر في الموقف الفاصل إلى النصر في الموقف الفاصل